لآن ل ا شركه آ ن أعوذ الهدى الخجيم شركه دعويه ل ن ا غ ي ك ربحيه ذات ك ن مضمون ت من اجتماعي ل ف و عن ك ث ر قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين, قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.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 قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم